وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراته ويلو يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كن به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظل له ولا يغني من اللهب